أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ فِي في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُونَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِيَّكُم مِنْكُمْ مَائَتُونَ يَغْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين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 أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذ히ب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أم تتركون ولم؟ ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين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 اجعلتم سقايه الحجاج واماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر اجعلتم سقايه الحجاج واماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله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 قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قترفتموها وأموالٌ قترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها. وتجارتهم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أَحَبَّ إليكم من اللَّهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر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 ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية